في او وان تبدو ما في انفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء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 لا الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته to دِينِ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ